أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين ثم أما بعد فالحمد لله رب العالمين على نعمة ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا جدا علينا انا سعيد جدا جدا و... يعني وانا مشترك معاك في سماع المحاضرة اللي فاتت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا فاتح على الشيخ احمد فعد ربنا يسدده يا رب العالمين في الثغر اللي هو قائم عليه وفي الفتح الجديد باب الجديد اللي بيتكلم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني فعلا بيفتح أفق جديد افق جديد في الدين بنسمعه بفضل الله شيء جميل جدا وتوجيهات جديدة وأفكار جديدة الحمد لله فربنا يفتح عليه دي كده كمان ان شايف الشيخ احمد تعري شغال الدكتور حازم موجود وشايف ان اخونا احمد طاهر موجود ما شاء الله لقوة ائلة لله حقيقة كده يا جماعة هي للفكرة خلونا اخذ الفكرة دي وقش على الموضوع بتاعنا وقش على المادة بتاعتنا اللي هي ايه مادة التربية بالمصاحبة مادة الترديه بالمصاحبة اللي هو ما كناش هنبقى معها لو احنا مش قفرة واحدة خدوا بالكم ما كناش هنبقى فعلا في عمل طردوي بفضل الله من افضل الاعمال الطردوية اللي الواحد يعني بيحبها جدا جدا ومنشرح بيها جدا جدا الا انت الا بوجود المصاحبة انت قاعدة في في الكلاس في الغرفة ومعانا الدكتور حازم معانا الشيخ احمد شغال معانا اكون احمد طاهر شغال انا قاعد متابع فده شيء جميل جدا جدا بيخلي ان الواحد والله يعني عارفين بالبلد كده بالبلد كده ايه ان الواحد وسط عزوة ان الواحد وسط عزوة هي دي فعلا يا جماعة التربية الحقيقية تعالوا نتكلم بس تارك اربعة دقايق عن الموضوع ده ونشوف واحنا نستفيد من ده ايه نستفيد من ده ونطبقه في حياتنا ازاي نستفيد منه ان النهاردة الدكتور حازم مش والله يا جماعة انا شيخ خلاص شكرا انتو شغالين والمعهد شغال سلامه عليكم انا قاعد بشوف ايه حالي لا ده مش العمل التردوي ده مش العمل التردوي عارفين لو دعوي ممكن تمشي ان هو الراجل خش لنا خمس كلمة خمس دقيقة او عشر دقايق وثبنا ومشي وهيروح مكان تاني وقل في دقاءة خمس دقيقة او عشر دقايق ويسيبه ويمشي فعمل دعوي ايضا من الاعمال الهامة جدا جدا انما احنا بنتكلم على الاعمال التردوية وعلى النظام التاردوي ان الواحد يعيش فيه فشوفنا النهاردة ان شيخ حزم قاعد طيب الدكتور رحمد فعد نستفيد منه ايه نستفيد منه ان هو مش قال الاخلاق الخلق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال روح الفكاهة والمرح ومشي لا ده بيكمل معنا وبيقولنا نكمل معنا فعجبني جدا جدا بفضل الله ان المؤختة عندنا موجودة فقالت ايه قالت والله ان ان شاء كده فقال لها طب ليه مش هتقدري تعملي واحدين جالكم مني على طول قال لها مع ايه ارجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها اللي هي كان ايه اللي هي كانت بتاعت دكتور احمد ساعد عمل ايه؟, ايه قال اتكلم عن عن المحاضرة وقال المحاضرة بتاعته بس هو كان بيتكلم ففي حد قال والله انا في حاجة تانية عشان انا مش اقدر انفس دي ويسمى أكثر اللي كان يتجاهل الموضوع أو خلاص فيه يعني أنا معايا واحد وعشرين واحد وواحدة أو اتنين وعشرين فيه واحد في عشرين هينفذوا واحدة مش هتنفذ فخلاص ما مجراش حاجة ده بالعكس احنا كسبانين جدا جدا إنما لأ قال إيه أنا عايزة تطمن عليك وأعرف لي عايزة تطمن عليك وأعرف لي أنت مش هتقدر تنفذي ربما أنا أتوقع حاجات معن، ربما يمنعني الحاجة. طالع حط نفسي في المكان ده، أنا اللي مش أنفذ. أكيد عندي مشكلة، وأكيد محتاج حد يساعدني فيها، ومحتاج حد يهتم بي. آه لو وأنا كنت قلت له أنا مش قادر نفزها. آه لا، كنت قلت له أنا مش قادر وقال لي خرج صار مش ما يجرش حاجة. ربنا ييسر لك الأمر. سلام عليكم. كنت هزعل جدا جدا، وحسي بعدم اهتمام منه ليه؟ انما هو قال ايه؟ اهتمني جدا جدا وقرأ رسالة ده رقم واحد طيب رقم اثنين رقم اثنين انه هو قال طيب لو في مشكلة ابعتهاني لان انا كنت هقول ايه؟ لان انا كنت هقول ان يا جماعة والله معاليش خلاص محدش حس بيا ان كنت اقول ما حدش حاسس بيا فكان يحصل ايه؟ الان مجرد ما ما احس ان ما حدش حاسس بيا هيبقى مشكلة كبيره جدا جدا بالنسبة لي انما انما انا متوقع ان ايه؟ انا ما معيش فلوس اكل بنبوني انا علي وهو بيقول لي ما فيش معيش فلوس اكل بنبوني طيب انت حضرتك ككمربي ليا انتوا كعامل تربوي دلوني قولوا لي اعمل ايه؟ ممكن تساعدوني اه ما فيش مشاكل طب ايه مش نساعد خالص نساعد بعض انا وانا بشتري ب... و... وواحد ب... واحد الطاهر بيشتري بنبولي بدل ما اجيب نص كيلو هيجيب كيلو هيبعت لي نص هيخلي نص شيء جدا جدا ولا لا يبقى طلعت فيه مشكلة وكانت عاوزه تتحل واتحلت انا بعدها كعلي استفدت جدا وارتحت جدا ما شاء الله اهتموا بي ووقفوا جنبي وساعدوني وعاونوني على الوصول الى الى اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلال اعمال صالحة وصلوني لعمل صالحة طيب لا انا مشكلة مش فالله انا مشكلة اللي انا بكثف طيب لو انا بكثف دي او اختر في الكثف انتوا شايفين ان دي مشكلة ولا مش مشكلة مشكلة برافو عليكم ينفع الول عادي انا عادي بكثف وخلاص لا طبعا مش عادي مش عادي انما هيكون ايه برابعي شوفوا بقى الشغل خلاص اختنا امينة بدأت تقولينا ايه لا ده ممكن ان خلاص لو واحد ما فلوس احنا نشوف له حل تاني ورحت السنة ودورت وقالت له تبسمك في اخيك في صدقة انت ممكن وانت ماشي تعدي على عشرين واحد تبسم في وجههم انتخبت عشرين حتى لو عشرين صدقة ما شاء الله طيب تعالوا النهاردة اما لو انا مكسوف لا دي مشكلة يبقى فعلا هي هتبلد دوجة الشيخ احمد طاهر ان والله انا ما هيجي سواء دبتور احمد هيتكلم من عنده او هيستشير فيها حد من نفس الاصحاب الخبرة النفسية ويبدأ يتكلم ازاي نحل مشكلة الكسوف دي لانها هتأخرك عن الوصول لله سبحانه وتعالى لانها هتمنعك عن الوصول لله سبحانه وتعالى فيبقى هنا كان يحصل ايه كان يحصل ان يكون في مشكلة وتحل. يبقى ده عمل تربوي ولا مش عمل تربوي لا ده عمل تربوي عالي جدا جدا جدا طيب أما شفنا موقف أخونا الدكتور الدكتور حازم شمال ربنا يبارك فيه شريك الدكتور حازم وبعدين شفنا أخونا الدكتور حازم في الحاجات التربوي بيتكلم بيتكلم مش عاوز يخرج ايه؟ طب ما تيجوا احنا قولنا فكاهة طب انا عاوز اخد بايدكم ونعمل عمل فكاهي ولعبة فكاهية والله مش هتحدقه إن اللعبة دي يعني لعبتها معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وانا الوقت هو بيتكلم انا كنت هاختر حرف وكنت هتمنى والله العظيم ولكن قدر الله شاء فعل كنت هتمنى ان يتعامل حرف كان يختار حرف وكنت هخش معاكو وشارك معاكو فيه ونعمل معنا تلك الدكتور حزم هيخش هيجيب كلمة وكان اخونا الشيطر احمد متأكد انا يخش يجيب كلمة ليه لان ده جماعة اللي فعلا موضوع المصاحبة اللي هو موضوع ان تعالوا نتخلص, تعالوا نتخلص من العلاقات الجافة اللي بيننا وبين بعض تعالوا نتخلص من الحواجز اللي بيننا وبين بعض فعالوا نتخلص من الأمور دي كلها ويبقى العلاقة اللي بيننا وبين بعض مش علاقة وهمية إنما علاقة دين علاقة دين أنا بشوف الدين بتاعي في الموقف ده يفرض عليا إيه وإنت الدين بتاعك في الموقف ده يفرض إيه عشان كده هو بيصنر كل مرة يعيد ويزيد ويكرر وإيه وإيه يا جماعة أنا بشرح دين اللي انا بقوله لكم ده دين انا حريص ان يكون ده دين فطبعا جزاها الله خير طبعا من المواقف التربويه العالية جدا جدا هو بعد اذنكم يا جماعة هو دكتور الشيخ احمد طاهر قاعد معنا على الغرفه يعمل ايه يعني هو في درس للشيخ احمد سعد الشيخ احمد طاهر قاعد معنا على الغرفه يعمل ايه تتوقعوا كده ادوني توقعات الحمد لله انا كنت معانا على غرفة الثالثه والحمد لله كان معانا برضو في الغرفه الثانيه انا فاهم لا انا قصدي ان كان معانا في الغرفة مع الشيخ احمد سعد هو كان قاعد معانا في الغرفة بيعمل ايه انا اقول لكم كان قاعد بيعمل ايه قاعد وسط اولا قاعد جنب جم... جم.. جم... جوار اخوه ساعد بجوار أخيه دكتور أحمد ساعد يشغال فصلات أنا ده أخوية ويجب إننا من من من الأسلوب التربوي إننا ااا أكون مع أخي وإننا لا أترك أخي وإننا أستمع لأخي وك وهكذا أيضا أحمد مع الطلبة توعة فهو قاعد مع الطلبة بتوعه النهاردة هو ممكن سيب وقته مجرد, مجرد درس ما جاده دفعه هيتنقل انه ما ما مفيش دفعه هو قاعد وفضل قاعد ايه قاعد مع الطلبة بتوعه نعم زي ما اختنا مريم فبتقول لنا حضور مجلس علم ما شاء الله نعم لو يتبع في اي مشكلة طب ديها جماعة تعالوا ناخد الحاجات دي كلها وزا ما اتفقنا في الأمور التربوية بتاعتنا إن حضرتك هتستفادي من الأعمال التربوية اللي تحصل لك علشان تنقليها علشان تعملي إيه؟ علشان تنقليها واحدين بالكم من النقصة دي ولا لأ؟ انت طلعتي بجرعة تربوية عالية ولا لأ؟ يبقى كده ما عليش حضرتك ما تجيش لغز ملتك في الجامعة ولكن بوت سبها يبقى كده حضرتك لقد كنت تلطفحيها ونطيحها وتقول لها كلمتين ونسرع وتمشي ده عمل دعوي بس يا سلام لو ان احنا نضبطه ونخليه فيه ايه ونخليه عمل فردوي العمل الدعوي نخليه عمل فردوي و الحاجات عمليات نمارس عمليات التربية اللي حصلت معانا نمارسها مع الاقران ان انا حد عندي مشكلة عشان زي ما قلت لكم بالنظم انتم شايفين احمد سعد اما حد بيقول لي مشكله قال في ايه خلينا واقفين عشان نشوف المشكلة لان احنا بنعدي انت ممكن تعدي على صاحبتك ازيك اخبارك ايه والله مزاجي وحش شويه او صار عندي مشكلة في يا حبيبتي ربنا يسعدك وان شاء الله الهم يتنزل باذن الله يلا سلام عليكم باي باي مش عاوز حاجه ايه ده يعني انت ساعت ممشيك ويقفت كوية, كويه كده خلص الموضوع انت هنا انت كده عرفت اني في مشكلة فالحمد لله انا طمنت عليك اه خلاص انا طمنت عليك انا عرفت اني في مشكلة فطمنت يلا سلام عليكم يا خبر ابيض دي تبقى كارثة ولا مشكلة كارثة ده خطأ فاردوي كبير جدا جدا ده انت كده هتخسريها انت هتخسريها فعلا لان هي كده ما تجيش تقول لها ما تجيش تقول لها انا اختك ما ينفعش بقى ليه؟ لان سيدنا يوسف اما لاقى اخو له عنده مشكله انه اني انا اخوك فلا تبتئش شيل انا انا اخوك شل اي بؤس بقى واي هم واي يعني مشاكل واي حزن وعد ان شاء الله ان هيكون ايه ان هيكون فيه إنه يكون في كل سعادة وكل خير ووو وكل راحة وسرود كده أختنا ياسمين بتقول هي كده فعلًا مفيش دليل على كلامها مفيش فيش لا ما فيش دليل أختنا ما فيش تضييع ما على كلامها. ده كانت نقطة مهمة جدا جدا كنت أحب أكلم معكوا فيها ووضحها لكم إن شاء الله. إحنا بدأنا ااا بفضل الله. وكانت السلسلة دي لها أثر مهم جدا جدا عندي سلسلة الأداب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ربنا يبارك فيك في القصة يا جماعة يعني ما شاء الله لقوة إلا بالله زي مكونة الشيخ أحمد بينا النساء وبيحول لنا الأخلاق إلى دين وبيظهر لنا الدين في تعامل ومعاملات ده شيء طيب جدا، جداً ما يحفظه ويقولك فيه احنا برضو هنا هوت بنعمل ايه؟ بنوري ان الأدب بتاعتنا دين لان عندنا الأكل بتاعنا نحن المسلمين لازم ما شوفك بتاكلي اقول دي مسلمة يعني للأسف يا جماعة حصل ايه؟ في عندنا اللبس للأسف ان لو واحدة نصرانية واحدة مسلمة ماشيين بعض من الصعب جدا لان احنا نفرقهم حقيقة احنا عندنا الأكل ده دين لكن للأسف أنا عندي لو اتنين ماشيين مع بعض وبياكلوا وبياكلوا مع بعض أنا صعب جدا أفرق بينهم وأقول للبنت دي مسلمة والبنت دي مش مسلمة من, من, من, من أداب الأكل بس من المنظر من الشكل معايا في الموضوع ده ولا لأ؟ معايا الحمد لله والشكر لله طيب خلونا بقى نشوف فايدة الأداب يا جماعة لكم شوية حاجات مهم جدا جدا ما حضر والله لأنها بفضل الله شيء رائع جدا جدا جدا هو أنا أما أخذ شوية أدب صغيرة أولا يعني إيه إيه فائدة اللي حصلت في حياتي أو أنا إيه اللي حصل لي رقم واحد رقم واحد قبل ما نكلم في الأداب دية وما ينتج عنها من أعمال صالحة ومن قربات إلى الله سبحانه وتعالى لا أنا هوريه أقولي أول حاجة أنت بتضبي سنت النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك أنت متطمنة جدا جدا لأن أنت بتضبي أمر الله الذي كان اشتركوا في رسول الله خلاص الحمد لله وشكر لله انا ليه في رسول الله اثبات الحسنة انا بطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة امهات المؤمنين انا مشي كويس جدا جدا بالطريق السليم والحمد لله ده رقم ورقمين خدوا بالكو ان ان شاء الله انا مطمن عليك غالبا باذن الله, بإذن الله مش هتضلي ابدا معقوله يعني كلنا نخشى على نفسنا جماعة الضياع كلنا نخشى على نفسنا الضلال معقوله اه والله اه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ده كان ده كان مؤمن ده معانا بالليل يا جماعة وكان مؤمن ازاي يعني ان واحد سابنا ونام وصحى الصبح كافر ونصبح الراجل مؤمنا وينصبح كافرا ده كان الصبح معانا مؤمن ده مصلي معانا الفجر وقاعد معانا جلسة الضحى والقران والموضوع يعني غرق من كم ساعة غيره على العصرية كانت تحول لكافر والعياذ بالله هنا بقول لكم ايه فاذا تلاح وصدق النبي الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم لا تنتظر ابي ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الحاجه الجميله واللي هممني دايما ناس كتير بتكلمني عندهم مشكلة احنا عم ندعو بس ازاي لسه ما بتيه بتوجهنا جداً جداً. انا عاوز اعمل عاوزك ربنا بس مش عارف اقول ايه انا عاوز اعمل عمل دعوي بس مش عارف اقول ايه انا فعلا يا جماعة مش عارف يعني ابدأ منين واعمل منين وخايف اتكلم الناس تصدني وخايف يحصل حاجة معرفش يحصل ايه اذا الموضوع هيبقى كده طيب ربنا سبحانه وتعالى خدي بقى اللي إيه اللي عنده المشكلة دي خدي هذا الهدي الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص أبشري لأنك ستصبحي من الآن بعد دقيقة واحدة إن شاء الله تتحولين إلى داعية إلى داعية بفضل الله سبحانه وتعالى اتخاذ الأدب ده أسهل حاجة أدعو بيها أسهل حاجة خالص أدعو بيها وانت ما تلعب هيبقالك أجل كبير جدا جدا وعظيم جدا جدا جدا وهتردي الناس لسنة النبي هتمشي في الجامعة بتاعتك تقدري تخير تردي كل الجامعة لسنة النبي في الأسرة بتاعتك والعائلة بتاعتك ترد ترد الأسرة كل... لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانك عشان انت عملت ايه عشان يلا يا جماعة احنا هنا يكون انت عمى او معزومة قد على الصفرة او في عدد واقعديم مع أسرين واقعديم اه ايه يأكل. يلا الفضل اتفضلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا جماعة ناكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيميلك وكل مما يليك بسم الله على بركة الله اتفضلوا يا جماعة اذا دعوة دي ولا مش دعوة خذوا بالكم كان في اكتر من واحد او اتنين او ثلاثة كان هيكل بيلو الشمال هينفى ويأكل بيلو الشمال كتير مننا مع الجوع ومع العزومات ومع ال... الكلام واحنا بنتكلم في الموضوع بقى بقى بننسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت أقمت نعم بننسى البسملة وبننسى وتتم... التت... و... وبننسى باليمين ب... بننسى باليمين بلنسى بتلاكش... الواحد شغال ياخد باليمين وياخد بالشمال وياخد بالشمال وياخد بالشمال ويحطه وإنما مجرعب والله العظيم من أف... يعني الموقف ده ان الناس ممكن تتأثر ان يا في خطوه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في خط الوحي انا وردت فيها و يعني يعني الدائره مستديمه الافراد على و... خلاص جم اللي بتقدم الأكل اللي سي كافي لك جدا جدا جدا أنا, أنا قاعد وبعدين نعمل ايه؟ مش ممكن أو حاجة زي كده وبعدين والله طب الناس ده هربعهم ازاي؟ هو يعني ال... ال... ال... الناس مش متقبلين في الوقت ده الدعوة او ان احنا متكلم في دعوة لان كان اجتماع صعب كده وحاجة من الحاجات اللي الياسة مؤرفة بتاعت الدنيا و الفلوس والناس بتتكلم في ملايين وحاجة يعني مؤرفة وبعدين ايه انا قلت خلاص لا بس لازم ابدأ فالشوكة كانت الشوكة قداني والسكينة طول ما يا جماعة هتطبق صنة النبي صلى الله عليه وسلم وهخلي الشوكة, الشوكة في اليمين والسكينة في الشمال والله الذي لا إله إلا هو الناس يا جماعة أمتمددنا الموضوع كده ببصر إذا كل واحد بدك الشوكة بقت في اليمين والسكينة في الشمال وبدأ إياكم سبحان الله العظيم يبقى إذاً ده الدعوة إلا ولا أحفر ولا حاجة ولا ده ده هو أنت عملت السنة في في, في, في, في يبقى أنت كده بتتحولها أياً أنت بتتحول إذاً نعم الدعوة إلا والله العظيم أفهل من منها يحصل ايه يوعد خلي الشيطان معاك يوعد خلي الشيطان يأكل معاك مش عارك بيأكل أختي يحتضى يا رب العالمين وبعدين بيأكل كده أو بيأكل حاجة ليه بتقول لي ايه خد بالك يوعد شيطان ايه شفت بقى الشيطان دي حيت عليك وخليك تعمل كذا فقلت لها لا يعني لعنا طلع على الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان خلص يبقى احنا الاكلة كان باليمين اما الواحد يتذكر الناس بتثمية الاداب اللي خدناها المرة اللي فاتت هتكون معانا في الموضوع ده حقوش في اداب تانية لاخدنا ان في الشرب انت بتشرابي هط بالاداب لكم انجيب اي حاجة انا لما كنت شك وكنت مسكت الشكة باليمين واتذكنا بالشمال والله كانت ثلاثة هي الكلمة طبعا لها قوة اك ليه منك خلاص في بالعملي اللي نفسك فيه وبعد كده في بال ايه في بالكلام وفي بالال قلب في حاجات كتير فزي ما انت قلت احنا النهارده انا عاوز بس ايه ان انا قاعد مع باكل والناس اللي قاعده تاكل ما بتاكلش غير بيمينها ده يعني خلاص انا شوية وهبدا استنى شويه انا باكل بسرعة ويدي الناس اللي جنبي بياكله بالراحة انا خلاص هبدا اهدي شويه مش ممكن ادين كده انا هبدا اهدي شويه انا بعمل حاجة انا ايديا بتطش في في في الصحفه في الاطباق قدامي ويمين وشمال وبعدين لقيت حد بينتصب وبياكل من قدامه وحاجة زي كده مش ممكن حد طبق كلمه النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم ان سفره كبيرة جدا جدا وكان قدامه فعلا الحاجة اللي كانت قدامه على طول كان آه طبق سلطه بس واتفاجئنا والله ان في حد طبعا ما خذناش بالنا هنشوف خلنا نوضح إن إحنا عادين وبعدين رجل في حاله إن إيه إن هو بيأكل من طبق السرطة بس وبعد كل الناس اللي قاعدين كل الناس اللي عادين شوفوا أما أنت بتاكلش ليه أفلان أنت بتكلش ليه وبدأ كان الأكل بعيد عن إيده شوية ربما الأكل بيتراس كان بعيد عنه شوية والرجل كان مكسوف إن يمد إيده وياخد فخلاص ال الحاجة اللي جات قدامه بيأكل منها وبعدين كل الترابيزة كل السفرة تتسابق الناس تحط الطعام قدامه. قلت بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما, أما وطبق السنة خذوا بك واصبح إيه كل واحد بيدله من الطبق اللي قدامه بيحول ويجيب قدامه ما شاء الله رقوة إلا بالله خلاص بقى إيه ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء يعني طبعا واحد قلت إيه يا كنت, كنت هو يعني كنت هو إنما كيف تعالوا النهاردة ناخد الشر بقى إن أداب عندنا رقم واحد التسمية في أول الشراب التسمية في أول ما الدليل؟ التسمية في أول الشراب ما الدليل كده ما فيه دليل على أن هنسمي في أول الشراب يا غلام سمي الله طيب الله يفتحي. يفتح ليجي لأنه سمي الله في أكل أو في شرب يا غلام سمي الله وكل مما مما يليك وطبعا الصحابي قال إيه فما زالت تلك طعم. طعمتي فيما بعده أو بعده طيب، عندنا حاجة ثانية من أداب الشراط إيه هي؟ قصور بجالساً قصور بجالساً حد بيطبقها عندنا في الحقيقة مقصر فيها جدا جدا وخصوصاً لما يكون إنت عارفين والواحد بيجري في, الواحد بيجري في المسجد أو في مكان أو حاجة زي كده أو ده أو ده طيب ما بيطبق طب عشان نطبق سونة إيه، طب نعمل إيه عشان نطبقها؟ هو فعلا أنا يعني إيه؟ وإنت خارجي البيت فعلاً مزعيل أطعب أنك تطبقيها ها؟ وفي البيت برضه غالبا بسعب ان نطبقها لطب ممكن نعود حد يقول لنا وسيلة كوالي كده احسان نطبق يبقى معاني فانا حتى لو معاني رمولية برضه هعمل ايه ان شاء الله الله قوة الا بالله جهيلة نعلق لوحة في مكان واضح الله يبقى حيث جنب كل تلاجة نعلق لفتة ونقول ايه ونقول ان قال رسول... لا، رسول الله والله عليه وسلم عن الشرب قائمة عندنا حديث يا جماعة الحديث في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم ان ايه رونا مسلم كي صحيح عن ابي سعيد الخدرية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها عن الشرب قائمة وانها عن الشرب قائمة جميل طيب احنا عندنا حطيت كرسي في المطبخ الله يفتح عليك اختنا والله فعلا انتظر تا والله لقوة إلا بالله خدوا خد بكم من الفكرة دي وسلا جميلة عليه وسلم كل تلاجة خد كل كل تلاجة خد كل شيء فهيبقى كويس جدا جدا عندنا اختنا أختنا بتناهي الحمد لله فبت عليها لما قلت البنات عليه أفكر ااا كذا يا مولانا نسرع برفع برفع عليك طبعا تفتكر ان, إن تأمروها ناسا بيدي وتنسون أنفسكم دي طبعا دي حقيقة ويعني وي ايه يا أيها الذين أمانوا لما تقولون ما لا تفعلون دي حقيقة والجماعة بقى كمان حصل ايه من درجة الحالى وتعالى انت داعتي الى الله وامرت نفس بيها فبعد كده ضميرك بيضحى ويخذك وتحط نوع ايه خلاص في بي بي يعني بيضحى عليك انك تعمليها ومن درجة الدعوة الى رفع عليك ما صرت إحنا عندنا وفي أختنا هنا اعتادت وعولت ولاده اختها وعرفت الله حتى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يبقى إحنا عندنا هم كنا جماعة نعالج مشاكل عندنا إلى الله عندنا مسائل بتتحل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أختنا بتقول إيه إن أكتر واحدة بتتقبل كلام ده بكلمه بعض ماشي يا جماعة ده ايه ده حاجة ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طيب الدعوة نعم بالدعوة إلى الله يبقى اهمتنا قلنا فهلحط لفتر وهلحط في كرسي جنب التلاجة هنذكر هم الناس على طول بهذا الأمر هنذكر الناس بهذا الأم ممكن ان احنا اما ننصح بموضوع الكلام جنب التلاجة ده هيتحط في المساجد أصلا يعني اخواننا في المساجد حتى أو قد يغفلوا عنها فممكن جنب الكرسي جنب التلاجة كرسي صغير فهيبقى انا متعود انما باخد كباب والله ده حتى حاجة جميلة يعني الواحد يشرب قاعد ده حاجة جميله جدا جدا إيه... طبعا وانا في المطعم طب ما انا اقدر اشرب وانا قاعد يعني اما كده اشرب ممكن ادي اي حاجه واقعد فتبقى ايه فرصة طيبة جدا جدا طيب يا جماعة بعد الوجاهه اختنا ماشيه فيش في في ماشيه ماشيه وريقها لسب جدا جدا وعاوز تشرب تشرب ميه طب تعمل ايه تشرب بقى ولا تقعد او فيضه نشرب وقفا ولا نقع طبعا الضرورات تبيح المحظورات طيب عشان برده ايه يبقى متوازنين في السنه متواضلين في السنة مش هلاقي واحد كده واحد مثلا عنده غضروف لو قعد هينام في الارض مش هيقوم يسرب كده اختي ميجي فتسرق كده او واحدة من الوزنة جدا جدا فقلت تلقى ليه تسرق ايو انت وقفة ما تعادي تبقاها همتقعدة في الارض ما قمتش منها تاني ما شاء الله فانت ده حاولت اندعيه الى الله اقواطلة في سبيل الله مخدين دلكم طبعا ايه يبقى الموضوع فيه فقه هو شوفه بقى برة السنة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله والصلاة والاعباده يبقى أنا اكتشفت انه اذا اكيد تحكت ان شاء الله في في القريب هو دكتور أحمد لكونه كه و ما راح نفترع هنا لي الحمد لله ربنا يضحككم ويضحك لي ربنا يضحككم ويضحك ليكم ها ماشي دي ولا ايه نعم طبعا طبعا ما مش معنى كلامي ان احنا هنعمل كوميشن ما انا فاهم عارف ان احنا في معهد وكل حاجة وكده ولكن انا قلت اول حاجة فكاهة يعنيش معنا الشيكة حمد فعد يعني ما حدش علق ليه على ويضحط ليكم ما حدش علق عليه يا ليه يا ربنا طيب خذوا بالكوة من بركة السنة انو كنتم اتلمكم فيها صحيحيني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من دلو منها وهو قائم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزمة من دلو وهو قائم براه عليك أختنا صمت ايه هنا في ضرورة ايه ضرورة حد يعرفها ولا يقول لكم أنا في شرح الحديث ان قالوا ايه ربما ان كانت مكان دحمة. طبعا تخفيفا للأمة ان الحمد لله لما تشوفي حد كده اما تشوفيني باشرب وانا قائم يقول اه ربما رأي عن المخطنة في ضرورة ربما يعني في اي حاجة معينة يبقى دي كده ايه يطمع حاجة مراضية ومحتاج الماء جدا جدا فشوف بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربانا أعلن منكم ده حديث الاولاني اختناهبت في القرآن ده الحديث الاولاني الحديث ليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة عايزين لبقى النصوف عشان تبقى سليمة لا هو الحديث بقى الحديث كذبتي مش شايفه قال صلى الله طبعا احد منكم قائمة انا ما شفتوش لو انت شفتيه هتغلنا اقول لعض الناس بقى بتاع الحديث يكتب لنا الحديث الحديث اللي قدامي اللي بتكلم عليه روى مدلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عن الشربي قائمة طيب وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزمة من دلو منها وهو قول لأحfol سارة على الأمة صلى الله عليه وسلم طيب تعال نقول الادب الثالث تعال نقول الادب الثالث الادب الاوليلي كان ايه فكروني كده مش عارزين من سخوار الادب الاوليلي كان ايه التسمية طب ما الادب الثاني كان ايه الادب الأدب لا إحنا في أداب الشراب النهاردة. الأدب كانت كان للتسمية، الأدب الثاني كان للشرب جلسة، الأدب الثالث الشرب باليمين، الشرب باليمين، الأدب الثالث الشرب باليمين. هل هل عندي عندي نفطة جماعة أو عندي حديث؟ حد عنده نص نفطة حديث في فإن الشرب باليمين والأكل باليمين. طبعا عندنا الحديث الأولاني يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك والله ليم. أو أت مكثف أكلم لو ابن الصغار قاعد أقول له يا معاذ ثم الله وكل بيمينك وكل مما يملك كل الناس العالم انت لو انا قاعد والولد مثلا احنا بناكل وايه في الاسره وحد عندنا من من الاسره ناتي. او انا خايف انه ينسى يسمى الله او ما الطفل الصغير يا حمزة سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك لازلت على طول فاحنا في الشرب قلنا تسمية اوله ثانيا قلنا الشرب جالسا الا لحاجة الثالثة الشرب باليمين والاساس بتاعنا حكتين ان الاكلة الطعام كان باليمين يا غلام سمي الله وكل بيمينيك وعندنا كمان حديث عن امنا حفصة رضي الله عنها وارضها انها قالت كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه بيتكلم عن النبي افهم لكم النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك الطعام والشراب والثياب كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصصتهم اليد اليمنى والشمال بتعمل بقى ايه, إيه ما سوى ذلك ما سوى ذلك هيفقضوا عن ايه في الشمال آآ آآ يعني الأمور يا جماعة اللي مش اللي الأمور اللي مش ذات قيمة عليها ممكن سيتخصص لها الشمال ممكن تخصص لها الشمال مثلا استخدام مثلا استخدام خلاص اه دي تخلي الشمال تخلي اليد اللي الإنسان يستخدمها في الخلاد المكان يكون في الشمال إنما اليمين يبقى اليمين للقرائم وللنفائد و ال الأمور للأمور اللي الواحد يعني بي يعني يعني الله سبحانه وتعالى مطلع عليه بيها والأمور جميلة والحاجات اللي مش جميلة ممكن يخليها بإلشمال طيب عندنا ال الأدب الرابع قبل ما نخش الأدب الرابع حد يقول لي كده أول ثلاث أدب الأدب الأول كان إيه هي التكرار يعلم الشطار أو يعوض التسميم والأدب الثاني نتبه الأثر الشرب التالت الشرب ايه؟ جانبه العبدال تاني عبدالتال الشرب بين اليمين الشرب بين اليمين هو عدينثي الشرب باليمين، اليمين ايه ده اما انت اما كل واحد لو احنا وقفين والله العظيم منظر منظر مبهر تخلوا كده من عشر بنات ربنا يرزقنا كده عمرة يا رب الله ما رزقنا عمرة واشتك احمد طير كده او القائمين على المعهد يقوم جايل عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى للمدرسين والطلبة والطلبة تجيب اهليها كل طالبة تجيب زوجها معها او تجيب ابوها او اخوها ونقوم كده ما شاء الله لا قوة الا بالله والله العظيم منظر مظهر اما شوف عندي عشر اخوات في المعهد وبعدين امور حين بيشربوا على زمزم كده وقفين ومس ايه المنظر سبحان الله العظيم ايه المنظر الجميل يعني حاجة فعلا الدين ده جماعة انتوا بتبقوا على قلب على قلب انسان واحد ازاي وبتبقى حركاتكم واحدة ازاي يعني من الحاجات اللي حد ايه, إيه سمعت ان حد قال اللي اتكلم بيها ده اديها واحد وبيعرفوا الدين بتاعنا عمل الواحد اجنبي وهم هم يعني الناس اجانب وقاعدين في في في, في بلد اجنبيه مش, مش فاكر البلد فرنسي الماني ايا كان وبعدين ايه جاب اذاعه اذاعه الحرم وقال له هي الناس قاعده بقى متبعثره والناس بتفتح والناس بتتصور منظر وبعدين قال له الوقت الناس اللي قاعدة بتصلي دي حوالي اثنين مليون واحد قال له محتاج وقت دي من قد ايه كان هم مهندسين قال له محتاج وقت قد ايه على تعرف تضبط الناس دي كلها ويقفوا في الصف منتظمة متساعدة دقة شديدة فهو بصوا قال اثنين مليون على ما نتكلمهم والأولهم ون ونرسم خطوط ونعمل معرفش ايه وحاجات زي كده فقال له رقم مثلا ايه ما لا يقل عن عشر ساعات قالوا إن إحن محتاجين عصر ساعات هنعمل الخطوط وهنعرف الناس وهنوعي الناس ونعمل كلام من ده والناس دي توقف بالصف منتظمة محتاجين عصر ساعات قالوا طب بص معي كده لأ ساعة الإقامة قد إقامت الصلاة وقد إقامت الصلاة حصل إيه إن الاثنين مليون تقصوا في الصف منتظمة ووقفوا حوالين كعبة في داويد كل قام لأ مش قام بقى وقام وقفوا في الصف منتظمة ويأترسوا في مكان واحد في مكان واحد في انتظام تام زي ما اختنا بتقول في حاجة كده هو ده الدين هو ده الدين وده منظر المؤمنين وده منظر المسلمين يعني ربنا سبحانه وتعالى اجعلنا و اياكم من اهل السنة ولذلك بتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب لنا حياتنا كاملة الحياة كاملة جماعة مرتبة مرتبة من, من اول مطنون لحد تاني ما تحطت راسك و تبدأ بتصح nóis, بتصحي على سنة، بتتحرك على سنة، بتدخل الحمام على سنة، بترجع تصفر على سنة، بتنزل من بيتك على سنة، بتركب السيارة على سنة، تروح شغلك على سنة، بترجع البيت على سنة، بب بعد ما بترجع البيت بكل حياتك على سنة، لحد اليوم بتعك مخلص وتداء تنام، ومتى تنام تتنام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل خذو الأدب الجميل ده اللي هو رقم مرتاع عدم التنفس في الإناء عدم التنفس في الاناء أنا الأول معليش يا جماعة إنتم خلاص حطلتوا الدليل بتاع الشرب باليمين بتاع الشرب باليمين ريت أقبلكو لكم من الدليل لأن إن شاء الله في الامتحان في الامتحان أنا هطلب الأدب الأدب والدليل على والدليل عليه إن شاء الله هطلب الأدب والدليل عليه إذاً عدم الترفس في الإناء، شوفي والسنة فتحافظ على صحتك وبتحافظ على صحة الآخرين وكذا يعني شيء مذهل، والله العظيم شيء مذهل وأدب عالي جدا وأدب رقي جدا جدا. فصح حين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شريف أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شريب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ده أنا اللي بكرر مش الليلة أنا بإيه اللي, اللي كوا خدتوا بالكم خدتوا بالكم إذا شاهدكم لا يتنفس في الإناء أي لا يتنفس داخل الإناء الحقير المشكلة إن, إيه؟ إن معظم الأمراض دلوقتي معظم الأمراض دلوقتي حضراتكم معظم الأمراض بتتتقل بالنفس وتتتقل بالتنفس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحفظ علينا بيحفظ على أمته بيحفظ على أحدابه بيحفظ على أتباعه وبيقولهم يعني عاوزين طبعا على الصد بيقفى عندهم قد الله سبحانه وتعالى أن يكثر لكم الأمر هو طبعا والله لو أفضل يعني لو من عندنا أنا كنت هوقف على شام إنما يعني باقي الناس شغالة فنكمل بإذن الله وإن شاء الله تحصلوا على التسجيل بإذن الله رب العالمين وصلنا للأدب الرابع اللي هو إيه عدم التنفس في الإناء ففي الصحيح بنتكلم يعني أنا مش جماعة الحديث ده مرة عليكم قبل كده ولا لأ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ولو تكمله وإذا أتى الخلاء فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ده عن جنئ في باقي الحديث في في البخاري ومسلم إنما أنا عايزك تاخد بالك وعايزك تاخدي بالك من إيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم وبيكلمنا ان احنا ما ننفخش في الماء طبعا يعني هناخد ده و هتلاقيه ايه خدناه في الطعام فاكرين في الطعام ان ننفخ في الطعام الساخن ما يجيش الشر ما يجيش الشر لان كده انت بتطلع رذاذ رذاذ من من فمك محمل بالامراض والميكروبات ويتبثه في الطبق اللي انت رجعت منه تاني او ان حد يأكل منه الجميل صلى الله عليه وسلم طيب عندنا بعد كده بعد كده ايه رقم خمسة, خمسة الشرب على مرتين او ثلاث الشرب على مرتين او ثلاث ففي الطحيحين عن ثمامة بن عبد الله ابن انت قال كان انت رضي الله عنه يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا ودعم ان نبيه الله يتنفذ تنفذ ذا <تصفيق> البخاري. إني إني سربه على مرتين أو ثلاث هو هو سرب مرتين سيدنا جابر سيدنا ااا ااا ااا ااا قال على مرتين قال إني النبي صل الله عليه وسلم سرب ثلاثة صلى الله عليه وسلم هل يمكن أكثر من ثلاثة نحن هنفصل إباء هنفصل المضد أما بنأخذ بنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سحب عليه وسلم عشان ما ينتشفش الميكروبات وعشان راحت ياخد نفاته وعشان كذا وكذا لسا انخلصت الامر وسع انا عملت على ثلاثة ورسة عطشان ما عندناش اي حال يتوقع نمنع الشرب كميني وش بس انفكرة ما تتلفتيش في القناء خالص ماشي ان عندنا طيب في عدم الباء كان على مرتين او ثلاثة عندنا الادب الجميل ده الادب الجميل ده كده سري بقى اعطى الاناء من على يمينه لان احنا ديت بتحصل عندنا نعم ناخد نفثنا الثلاث هو معمول يا جماعه من اجل من اجل نفث نفثه لان في حد على فكرة والله بيسد يخلق نفسه اللي بيجي يعملها يعني عندي ولد كده فايه هو عاوز يهزر مع كواته فيقوم يعمل ايه مثلا والكوبايات عصير فخش الامر هيزوره مع بعض ايه؟ طب شوفوا شوفوا انا هشرب ممكن اشربه الكباية العصير دي على نفس واحد والله العظيم انا كابا بخاف عليه يا ابني خد نفسك يا ابني دب تعمل ليه كده يا ابني مالمنوش نزمة اللعبة يا ابنيش كويسة واخدين و... ذلك وانوا بيرعبوا انما انت خايف عليه ان هو مش قادر ياخد ان هو ما يختم النفس وديت انه يشرب حاجة كبيرة وبعدين يتنفس ازاي وهيشرق ويحصل حاجات تانيه انت واقفه رابي وحواليكي 3 صحبات طب اعمل ايه الوضع فعلا صعب جدا انما ان بيتصل راضي بايه لان انا مين طب انا واقفه فعملوني كده قعدت مع المتسع وم وبحاجة اولا ربت وليده واقفه على شمالي وفي بنت على يميني المقر... بنت على على ايه على يميني نص وفي بنتي في النص كده اثرت وشي ودي اللي بحبها قوي قوي صديقتي او اختي مين اولى بمين للكوبايه بتاعتي او بالاناقه دي هل دي عايده اللي على سيف ولا دي مثل مين ولا الاخت دي انا علي بيها بناء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اذا ان جدنا لعلي منا هطول والدليل ايه ان تخيلنا عاده ابن مالك رضي الله عنه أنها حتى صلى الله عليه وسلم شاهد ويأتداري ابن مالك آآ آآ وبعدين رابة ابن مالي اللبن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الله صلى الله عليه وسلم القدحة فليس منه حتى إذا نزع القدحة من فيه على سب أبو ذكر وعن أعراضي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعراضي أعطي أراضي يا رسول الله أدر أبو ذكر وإن يا رسول الله على يمين. ثم قال الأيمن فالأيمن الله الأيمن فالأيمن ببقى مش قلتلكو ان احنا مجرد ان احنا نطبق السنة بإذن الله نجأ دعاء يعني كويسين جدا جدا بفضل الله ونسيقات سبحانه وتعالى طيب لي بس خلاص اكمل حاجة قدامي عشان يعني مهمة وما نضغيش الوقت إن عندنا عدم مشكلة الذهب من الزهب اوعي تحت أي من الزهب والفضة وتقولي إيه؟ أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية من الذهب أو الفضة طبعا الناس ماشية في الموضوع ده اليومين دول وفي السباق الدنيوي الحقير اللي, الحقير اللي الناس ماشية فيه يوث مطلئة ذهب وبعدين لا هي ذهب وبعدين كذا لن نصفقش فيها إن شاء الله طبعا ساقي القوم آخرهم آخر الناس اللي شربت القوس طبعا تغذية الآنية عند النوم ترى من الأساسيات اللي الإنيق بتاع كده حتى لو مضي بالضعة أو بالصد ما تشربيش آخر حاجة الحمد في آخري الحمد في آخري عهد الرضي على السلاعة هتكون بترديها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عمي نعم الظاهر اللي بيها ذهب وفيها فضة بالنسبة للتسوي على الكثاف المرتدهب الذهب والفضة نعم الظاهر اللي فيها ذهب وفيها فضة كده فضل الله سبحانه وتعالى كده خلصنا ممكن بعد في آخر خمسة دقائق عقل المحبال العبادات ايه عشان نصمن اخي الصلاة ايه رقم واحد مين الصلاة اه مين عنده مشاكل في الصلاة تعالوا شوفوا كده لا حد عنده مشاكل في الصلاه حلها كلم فيها الله وكنا صبار الحمد لله ربنا يعينك يا رب العالمين ويرزقنا وإياك الخبث طلاوات يا رب العالمين في جماعة في وقتهم ليه كده احيانا للفجر للاسف طيب عندنا اختنا مريم عندها مشكلة المشكله حلها احيانا الله أكبر ده بقت مريم ده بقى كده وبعدين امم طب ما كده بقى اعمل ايه المفروض انا كفيف ومسؤول عن ماده التربيه بالمصاحبه اعمل ايه ارن عليكم ولا اعمل ايه طيب مش هرن عليكم ومش هعمل حاجة إنما إحنا نرن على بعضنا مين ممكن يرن؟ مين؟ أختنا رضاك, رضاك ولا شيء وعندنا أختنا تمر في عندنا حد الله أكبر تمر بتقع حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله جميل جميل إحنا عبار ويه بنعمل كده والحمد للوضاع عالي جدا جدا خلاص تعالوا نتعاون على البر والتقوى تعالوا تعالوا مع... ما شاء الله اختنا فكي هترن عليكم ما شاء الله لا قوه الا بالله شيء طيب جدا جدا الحمد لله خليكوا تعذرين من هيك لو سمحت خلي ال... ال... هترن على الموبايل خليه في جنبك خليه جنبك وخليك ناوي اصلا الص... انك تصحي و... وخلي صوته واطي على قدك يعني عشان ما, ما نصحيش البيت كله لو في اطفال صغيرين او ايه الاساس اني يصحى وان بيصحى وان ابوك بيصحى وان امك بتصحى وان اولادك ده الاساس ده الاساس فعشان كده إيه... أحيانًا تختلفنا أطفال الصغارين، فممكن إن نحنا نرن على ربع. رأ نعمل جدول لكل ورشة والمرشحة ترسل لحضرتك جدول لكل جميل. أنا عاوزة أ... الجدول اللي أعمله برضه، أنا بحب الدنيا تكون سهلة معايا و... وتكون معاكم أنا عندي مشكلة مشكلة الفجر دلالي عاوز أحلها. أنا محتاج الجدول ده بس على الفجر بس أنا هأخذ بقى على نتعاهد كده. ربنا يعنى العالمين إن شاء الله أنا علي نويت إن شاء الله إن أصلي السبع مرات الفجر القادم في المسجد في جماعة. أنا لويته أن أصلي السبع مرات القادمة الفجر في جماعة إن شاء الله رب العالمين وبإذن الله بإذن الله أحاول يكون آه هنعمل جدول للفجر بس خلاص إن شاء الله منتظره منتظره وابعتوا لي الجدول بعد إذنكو على الوقت ابعتوا لي الجدول على الوقت أنا لحد دلوقتي عندي مشكلة إن مش عارف أتواصل مع قلبة الورش ودي حاجة مش بسطني خلاص أنا مش عارفتي حتى قلت يعني خلوة جماعة يعني آآ احنا الشيخ احمد طاهر معنا او زوجة الشيخ احمد طاهر انا عاوز دلوقتي نتوافق الاخوات قاده الورش لو سمحتوا لو امكن يعني اسالوا استشيروا كده في الاداره الشيخ احمد طاهر او اخت كده تبعتوا لي رسائل على الواتس بعد اذن حضراتكم اذا كان ممكن تبعتوا لي رسائل على الواتس ايه انا عن نفسي بحب الشغل المباشر يعني اللي الدنيا فيه ايه واضحه تماما خلاص طيب بتاع القرآن اخباروا ايه مين ما, خل... ما قالش ورد القران أبو أعمل له ورد القرآن أجل انفرحت فين السلام عليكم السلام عليكم رضي السلام, رضي السلام جميل الحمد لله ورد القرآن ماشي ورد القرآن ماشي أحيانا لا أكمله مم. اختنا رضاك ولا شيء ايه أو... كده برد القرآن وعندنا الفجر كان بيقع شوية وعندنا اختان إسراء طيب لازم يا جماعة لا لازم نتواصل حاجة بقه ان احنا نعملها الحمد لله لكن لأصل احنا لا? بتقرأي الحمد لله والشكر انا بقرأ حزب فقط ماشي احنا قلنا ان احنا ممكن نزيد عن كده بإذن الله رب العالمي شوف يا جماعة طيب. انا دلوقتي ان شاء الله حالا او هم الاداره عايزاكم الليله دي هاخد الوسط باذن الله وابعث لكم رساله ان شاء الله رب العالمين علشان نكمل مشكلتي هي الفجئه ما خلصت الثانيه تمن جماعة جماعه ضيفوا ياسمين مع مع الاخوات اللي هيترن عليها اختنا ياسمين ادي التليفون دلوقتي هتدي تليفونك للأخوات وهم هيرنوا عليك ونهين بعض نعين بعض شوية بعد مرة ودين وثلاثة وأربعة هتلاقي نفسك خلاص صحيتي وخذتي على المفجدي ودقيتي حلوة طلبت تحت المفج هتحصلني عليها إن شاء الله رب العالمين فحذاء ده على موضوعني ده والناس اللي قالت هرين بإن الله ي... ي... ي... يثبتوا معانا وهيبقى الفجر أنت هتخديه وهتخدي أجر اللي إن صحفيها وكذلك الأخت الثانية إن شاء الله رب العالمين هتابع هحاول أعمل نظف وتعبات إن شاء الله يوم بيوم معكم بإذن الله في الفجر والقرآن لحد الإذن الله رب العالمين أخذ ذات الموافقة من الشيخ أحمد طهر وبعدين أكمل إن شاء الله رب العالمين أختينا مش في ورشة أفضل أختينا هنا مش في ورشة أفضل الإدارة جماعة إزاي إزاي أختينا هنا مش في ورشة ها يبقى كده لازم الموضوع يتظبط على صلاه اختان اسراء يا ريت يا ريت طبعا بتقول لي يا ريت على الفجر مش كده الفجر ان شاء الله ان شاء الله هيكون هيكون في رن بإذن الله رب العالمين والمتابعه حاضر المتابعه بإذن الله لان على فكرة ممكن كده اقوم جاي تتفقوا ان داخل بكلمكو بكلمكو تساعد ادان الفجر بقول لكم انضر اثبت حضورك بتحضري بكلمة الحمد لله يبقى مطلوب منك ان في وقت فجر بالظبط الساعه 5 الفجر الساعه 5 داخله تكتبي على الجروب الحمد لله وكده يبقى احنا اطمنا ان كلنا مصحي واللي ما الحمد لله يبقى مصحي هنشتغل كده بالنسبه للخدمه هبحث فيها عن موضوع بحث فيها عن موضوع معين مثلا ايات صبر في كل جزء فما افضل تفسير اقرا فيه لاجد معاني لهذه الايات طيب كده هتعملي ايه, هتعمل إيه هتخلطي الامور مع أنا بنتع. انا بنطق انا بنطق اخد من, التلاوة. من التلاوة. بلاش ندخل تدخل فيها تدخل فيها او شي تاني او حاجة زي كده انما انما نعمل ايه ده الموضوع فيه موضوع تاني عن البحث في القرآن وتتبع موضوع معين في القرآن ده نتكلم فيه له مقامه التاني انما الخدمة وانت تقري الجزء هتدوري عن الصبر بايها فيه طب ما انتمامه خلاص انت دخلك كل تركيزك بتدوري على الصبر ده هيجي فين؟ هيجي في شغل تاني ده هيجي في شغل تاني فعلى. زي هل تدخلوا خال هتلاقي الايات بتاعتها كلها مؤسسة بعضها بفضل الله فاقولك طبعا ايانا انك تكتبه مادة ويداق وراء بحث في المصحف العادي اللي على الموبايل واللي على المحمول واللي على الكمبيوتر هتلاقي كل ايات الصبر لك بقى الموضوع فهلا انما انا متعاوز ايه انك مش تضعي وقتك يعني تخلي كل تاتي كفين ان انا بخلا ادور على موضوع أنا يعني ان شاء الله فهو علشان احنا عندنا الوقتي معاد الشيخ فارس الجبل على ما اظن ان فيه الشيخ فارس الان باذن الله رب العالمين فحتى لقى من وقته فان شاء الله نشوفه على كيف اقول قولي هذا واسفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 انا فائد جدا جدا و... يعني وانا مشترك معاك وفي سماع المحاضرة اللي فاتت ما شاء الله لا قوة إلا بالله رب.